بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسراب بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِيماً وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ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 وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانِ نَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا وَمَنَ رَوَدَ الْآخِرَةَ وَسَعَيَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأُولَئِكَ, فأولئك كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا کُلًا نُمِدْ ها وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انگر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذموما مخذولا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 وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا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 كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهنا خرفة القافي جهنم ملوما مدحورا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 قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغ بلا ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن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 وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ لَمْثَالًا فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا۟ او كُنَّا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل کونوا حجارة أَوْ حديدا مِّمَّا خلقا مما يكبر في صدوركم فَسَيَقُولُونَ من يُعِيدُنَا قل الَّذِي فَطَرَكُمُوا أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قل عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 این الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا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 وما منعنا أن نرسل بلا آيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلموا بها وما نرسل بلا إلا تخويفا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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن خرطني إلى يوم القيامة لا أحتنك أن ذريةه إلا قليلة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 إِنَّهُ كانَ بِكُم رَّحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ من تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ لِلْإِنسَانِ كَفُورًا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 أَمَّنْ إِنْ تَمُّوْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي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 فمن وتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّخَذَ التَّاوْرَاةُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ رُسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ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 كسلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين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 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله, لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 أو تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر لها رخال لها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفناو تاتيا بالله والملائكة قبيلة أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ نُّورٌ تُرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنُزِّمَنَّ لِرْقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا وَلَنُزِّمَنَّ لِرْقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول وما منع الناس أن إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا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 انّهُ كانَ بِعبادِهِ خَبيراً بصيراً وَمَن يهدي الله فَهوَ المُهتدُ وَمَن يضلِّ فَلن تجدَ لهُ أُولياءَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ قُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ كفروا بآياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتنا لمبعوثون خلقا جديدا